منظر أبي جندل يذيب الصخر اقتاد سهيل بن عمرو ابنه الشاب أبا جندل بقسوة وهو يقبض على مجامع ثيابه والفتاة يصرخ أي معشر المسلمين أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما ألا ترون ما قد لقيت وكان قد عذب عذابا شديدا في الله وقف النبي صلى الله عليه وسلم ممتلئا بالحزن مكبلا بالمعاهدة يلاحق فتاه بنظراته الحزينة يتمنى لو رافقه إلى دولته وكحل عينيه بنخيل طيبة وطاف قلبه في شوارعها مشهد زاد المسلمين شرا إلى ما بهم فهتف صلى الله عليه وسلم بفتاه يا أبا جندل اصبر واحتسب فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا ثم بين له أهمية المعاهدات لدى الدولة الإسلامية لدى القيادة الإسلامية فقال إنا عقدنا بيننا وبين القوم صلحا فأعطيناهم على ذلك وأعطونا عليه وإنا لن نغدر بهم كان ابن الخطاب يفتل دهاءه كما يفتل سبلته فأخذ سيفه وهرول حتى أصبح بجانب الفتى الذي يحجل بجوار والده نظر عمر لأبي جندل وسل جزءا من سيفه وقربه من الفتى قربه علّه يأخذه بنفسه ويتخلص من أسره وحرضه عمر قائلا اصبر أبا جندل فإنما هم المشركون وإنما دم أحدهم دم كلب لكن الفتى لم يفعل يقول عمر رجوت أن يأخذ السيف فيضرب به أباه فظن الرجل بأبيه ونفذت القضية كان عمر يريد منه أن يحرر نفسه بنفسه حتى لا يلام النبي القائد صلى الله عليه وسلم ولا دولته ولا شعبه لكن أبا جندل لم يفعل فطار صواب عمر وتوجه نحو قائده صلى الله عليه وسلم بعد أن سمع ورأى ما لا صبر له عليه ولما وقف أمامه قال ألست نبي الله حقا؟ قال صلى الله عليه وسلم بلا. فقال عمر ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ ألسنا بالمسلمين؟ أوليسوا بالمشركين؟ قال صلى الله عليه وسلم بلا، فقال عمر فلمن أعطى الدنيا في ديننا إذن على من أعطى الذلة في ديننا؟ قال صلى الله عليه وسلم إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. أنا عبد الله ورسوله ولن أخالف أمره ولن يضيعني فقال عمر أوليس كنت تحدثنا الناس نأتي البيت فنطوف به قال صلى الله عليه وسلم بلى فأخبرتك أنا نأتيه العام؟ قال عمر لا قال صلى الله عليه وسلم فإنك آتيه ومطوف به لم يهدأ غضب عمر ما زال لديه أمل بمراجعة الاتفاقية فتوجه لأعرف الناس بنبيه صلى الله عليه وسلم توجه إليه علّه يتدخل عند نبيه فيوقف العمل بالمعاهدة فالأمر لا يطاق توجه عمر إلى أبي بكر إلى الصديق الأكبر والوزير الأول للنبي صلى الله عليه وسلم